الأمة نعم لأن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل أحبه الناس يعني إذا أطاع الله وانقاد لتعاليمه يجعل الله له المحبة في قلوب الناس وإذا عصر الله عز وجل تجد الناس يكرهونه وينأون عنه ويبتعدون فإذا يعني مثلا نلاحظ إذا رأيت شخصا من الناس مقبول عند الناس والناس يحبونه فهذا بسبب طاعته لله عز وجل نحسب ذلك ولا نزكي عن الله أحدا نعم إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضا يعني هنا أمور مقدمة هنا واجبات وهنا مندوبات هنا واجبات رفع الظلم عن المظلوم ونصر ونصرته وقمع الظالم وإقامة الحدود والدعوة إلى الله على بصيرة هذه مقدمة فلا يمكن للإنسان أن يأتي بالأذنى ويدعى الأعلى لا يبدأ بالفريضة ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة لكن لو صلى يعني من باب التمثيل لو صلى نافلة يعني مثلا قلنا النافلة أو الرافبة على سبيل المثال صلاة الظهر إما أن نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وإما أن نقول أربع قبل الظهر وركعتان بعدها أليس كذلك لكن لو أن الإنسان صلى أربع قبل الظهر ست قبل الظهر ثمان قبل الظهر وكذلك ركعتين بعد الظهر او اربع او ثمان لكن ما صلى الفريضة يقبل لا, لا يقبل الله نافلة ما لم تؤد الفريضة فاذا ادى الانسان الفريضة ثم اتبعها بالنافلة فانها تسدد النقص وما فيها من الامور النواقص فتسددها و. تزيلها نعم، وإنها لا تقر نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق الموازين، لماذا تثقل باتباع الحق، بقمع الباطل، بردع الظالم، بالأخذ على يديه، بنصرة المظلوم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شريرة فتثقل الموازين بالتباع الحق ونصرته والقيام به وقمع الظلم وعهله بهذا تثقل الموازين فاحرص يا عمر على أن يكون ميزانك ثقيلا نعم لهم عليهم. وحقا لميزان لا يوضع فيه غير الحق غدا أن يكون ثقيل إذا مثلا نصبت الموازين والصراط منصوب على متن جهنم والناس يمرون كالبرق وكالريح وكجواد الخيل ومنهم من يركض ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف فبأي شيء تذكل الموازين تذكل بوضع الحق لكن إذا ما ما وضع فيها او كان عمل الانسان غير خالصا لله او غير صواب فان هذا لا ينفع لانه لا ينفع الا العمل الصالح والله يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفعه هو الذي يفعل نعم فاذا حفل التوزيات لم يكن غائب حب إليك من الموت فإذا حفظت وصيتي تكون الدنيا لديك شهلة أحد شيء لديك هو الموت لأنك إذا ميت انتقلت إلى الدار الآخرة وفيها أي في الجنة مال العين الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب ابليك من الموت وهو نازل وك وهو نازل لا بد ان يأتي لا بد ان ياتي عاجلا او اجلا لو عمر الانسان سنه سنتين 10 اكثر اقل ف ابوكهافه لما جاءه خبر وفاة ابنه قال رزق جليل يعني خبر عظيم ومصاب كبير كان عمره 96 أو 97 أبو بكر رضي الله عنه في قبل والده فالموت يأتي للكبير ويأتي للصغير ويأتي للطفل ويأتي لمن هو في ريعان الشباب ومن هو أكبر ومن هو أصغر فيقول إذا حفظت وصيتي يكون أحفو شيء لديك هو الانتقال من هذه الدار كما على الدعوة التي تلفظ بها توفني مسلما ما عظمها من كلمة ابو بكر رضي الله عنه اخر كلمة قالها توفني مسلما والحقني بالصالحين ففي هذه الحالة اذا حفظت وصيتي وقمت بعمل الليل بالليل وعمل النهار بالنهار وثقلت الموازين وكثرت الحسنات وارتفعت الدرجات وخطة الخطايا لم يكن غائب احب اليك من الموت وهو قادم لا محالة اني <تصفيق> ما يمكن ان يعيش الى الابد انك ميت مصطفى عليه الصلاة والسلام انك ميت نعم وإنهم ميت وأخبر وإنه القرآن بهذا نعم فإذا أحفل التواصية لم يكن غائبا أحب إليك من الموت وهو نازل بك وإن ضيعتها أشد شيء تكرهه وأشد شيء يعني تخاف من وأشد شيء يدخل عليك هو الموت لأن الطريق أمامك مغلم ولا تدري ماذا يجابهه والقبر بمجرد ما يوضع الإنسان في القبر فإنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والإنسان الصالح إذا مات يقول عجلوني عجلوني والإنسان المقصر والمهمل والمفرد يقول أخروني أخرون فيقول أبو بكر رضي الله عنه إذا حدثت وصيتي ليكن أحب شيء لديك والموت وإذا ضيعت وصيتي أكره شيء لديك هو الموت وهو واقع في كل الأمرين إن كان أحد وإن كان أكره شيء نعم وإن ضيعتها فلا غائب أكره إليك من وليست تعجزه يعني ما أحد يعني يعجز الموت ولست تعجزه لا ولو أنت في البر أو في البحر أو في عنان السماء أو في أي مكان الموت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة سواء يصدقون أم تساؤل معدودة وسويات محسوبة وتوان دقيقة لا يمكن أن تزيد أو تنقص إذا حفظت هذه الوصية بنصرة الضا بنصرة المظلوم وقمع الظالم والقيام بعمل الليل بالليل وعمل النهار بالنهار ودون محابات أو دون تفضيل أحد على أحد فإنك ستفوز ويكون أحب شيء لديك هو الانتقال من هذه الدار وهذا حاصل وإذا ضيعت وصيتي أكره شيء لديك هو الموت ولا يمكن أن تهرب عنه بل هو حاصل بل هو حاصل لا محالة لا. وورد منه أبوه أبوه قحافة أبوه كان في مكة قلنا وابوه ورث السدس لماذا لأن أبو بكر رضي الله عنه له فرع وارث له أولاد ذكور وإنان وإذا مات الإنسان عن أب وزوجه وبنين وبنات زوج أو زوجات يعني نعرف أن أسمى بنت عميسي اللي غسلته وهي زوجته وكانت رضي الله عنها مع جعفر ابن أبي طالب قبل عندما كان على قيد الحياة فلما استشهد تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وولدت له محمد ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع فيقول ورثه أبو ورث السدس وكان في مكة وبعد وفاته بستة أشهر مات الشيخ مات عثمان وهو أبو خفافة كنية يعني الاسم عثمان والكنية أبو خفافة وهو أعمى اسمه عثمان والكنية أبو خفافة وهذا العلم يأتي اسم ويأتي كونية ويأتي لقب اسم مثل محمد وكونية أبو علي ولقب نقول مثلا القاضي الطبيب المهندس الى آخر فهو علم وابن مالك يقول في العلم اسم يعين والمسمى مطلقا علمه كجعفر وقرنقا وقارن وعدن ولاحقي وشدقم وعيلة وواشقي واسمن أتى هذا الشاهد واسمن أتى وكنية ولقذا وآخرا ذا إن سواه صاحبا فأبو قحاف رضي الله عنه مات بعد ولده بستة أشهر وورث منه السدوس ولما ورد كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد باستخلاف عمر بايعوا سلموا. سلموا وانقادوا وراوا أنه اختيارا م... أن هذا الاختيار موفق فبايعوا عمر والأجناد منهم من هو في العراق وقلنا وأميرهم هو المثنى بن حارث الشيباني والأمراء في الشام وهم عدد من الأمراء وأميرهم جميعا خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع نعم. ثم صاروا إلى فحل بناحية الأردن وقد اهتمع بها الروم فكانت وقعة فحل المشهورة ونصر الله المسلمين وانحاز المشركون إلى دمشق <تصفيق> يعني ينبغي يعني هناك أمور نكون على دراية بها يعني مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وآخر كلمة قالها توفقني مسلما وألحقني بالصالحين ينبغي الإنسان أن يكتر من هذا الدعاء وأن خلافته وإن كانت قليلة المدة إلا أنها كثيرة الانتصارات وكثيرة الفتوحات وكثيرة وكثيرة الرفع لراية الإسلام والجهاد في سبيل الله رضي الله عن الجميع والأمر مر بنا الأمير في مكة الأمير في الطائف والامير في صنعاء والامير في نجران والامير في البحري إلى آخره فرضي الله عن أبي بكر وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاليه وصحيه وسلم